صلى الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين وننبه ان شيخنا حفظه الله يدرس بعد صلاه الفجر في كرسي الشيخ ابو الجزائري حفظه الله ووفقه وهو في هذا الكتاب ايضا وهو يوم الاثنين والثلوث والاربعاء من كل يوم من كل اسبوع من كل اسبوع نعم وايضا سيقرأ في هذا المكان كل يوم بعد صلاة العصر أحسن الله إليكم هذا السائل يقول بعض الدعاة يقولون أن فاعل الكبيرة كافر مخأغ كافر خرج من الملة إذا مات ولم يتب منها هل هذا صحيح وهل هي من عقيدتها السنة والجماعة فاعل الكبيرة إن لم تكن الكبيرة في نفسها كفرا كالشرك بالله أو الكفر أو سب الدين أو غير ذلك هذه كبائر وهي كفر في الوقت نفسه فهذه الأمر فيها واضح ويأن من فعل هذه الكبائر خرج من الدين قال عليه الصلاة والسلام لا أنبيكم بأكبر الكبائر الشرك بالله فإذا كانت الكبيرة كفرا أو شركا فهذه ناقله من الملة أما إذا كانت الكبيرة ليست شركا ولا كفرا وإنما هي معصية مثل الزنا ومثل السرقة ونحو هذه المعاصي إن لم يكن فاعلها مستحلا لها لا يكون بها كافرا إن لم يكن فاعلها مستحلا لها لا يكون كافرا وقد مر معنا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق مؤمن وعرفنا معنى الحديث عند أهل السنة وأن النفي هنا ليس نفيا لأصل الإيمان بل هو نفي لكمال الإيمان الواجب وعليه فإن مرتكب الكبيرة ليس كافرا بل هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته والقول بكفر مرتكب الكبيرة ليس قولا لأهل السنة بل هو قول للخوارج كما سيأتي الكلام على ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. حسن الله إليكم هذا يقول أرجو منكم النصيحة للإخوة الذين لهم الجوالات وي يعني يكون فيها الموسيقى هذا أمر يؤلم قلوب المسلمين كل يوم بل في كل صلاة وأصبحت هذه الجوالات أذية للناس وأذية ل لأذية لهم في المساجد في بيوت الله بل أصبح لا يمر على المصلين صلاة إلا ويؤذون في صلاة بهذه الجوالات لا يكاد يمر على المسلمين صلاة إلا ويؤذون بهذه الجوالات وأصبحت تسمع الموسيقى داخل المساجد والناس سجود وركع لله تبارك وتعالى ولو قيل لأحدنا قبل ثلاثين سنة تقريبا أو عشرين سنة هل تتخيل أو تتصور أن تسمع الموسيقى داخل المساجد يقول لا يمكن أن أتصور ذلك ولا يمكن أن هذا بذلك موسيقى داخل المساجد ما يصدق ابدا والناس الآن استمرأوا هذا الأمر وأصبح بعضهم تسمع الموسيقى من جواله والناس سجود وينتهي السجود ويجلسون بين السجدين ويستدون والموسيقى لا زالت تضرب وربما صاحب الجوال يتورع عن الحركة في صلاته لا يريد أن يتحرك في صلاته ويبقى الموسيقى تضرب فتفسد على الناس عبادتهم وخشوعهم في في صلاتهم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا هذا أذى ليس بالهين الله سبحانه وتعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أين هؤلاء من تقوى الله وخوفه لم يراعوا حرمة المساجد ولم يراعوا حرمة الصلاة ولم يراعوا حرمة المصلين وآذوا عباد الله عز وجل في صلاتهم ولهذا الواجب على كل من يمتلك جوال أن يتقي الله في المسلمين وبمجرد ما أن يدخل مع باب المسجد يغلق الجوال أو يجعل على الصامت وإذا خرج من المسجد يفتحه أما أن يتركه عرضة لأن يرن ولو قليلاً او تضرب الموسيقى ولو قليلا داخل مساجد هذه مصيبة عظمة هذا أمر الأمر الثاني النغمة الموسيقية التي في الجوالات هذه محرمة ليس فقط داخل المساجد في كل مكان هذه محرمة لا يجوز استعمالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف قد جاء في صحيح البخاري قال أنه عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحر والحرير والخمر والمعازم فالمعازم محرمة فلا يجوز أن يجعل الإنسان نغمة جواله موسيقية الآيات القرآنية أيضا لا تجعل نغمه أو منبه للجوال لأن القرآن لم ينزل لذلك لا القرآن لم ينزل لذلك ولهذا ينبغي أن يصان كلام الله سبحانه وتعالى من أن يجعل مجرد آلة تنبيه ينبه الشخص أنه في اتصال هذا في امتحان لكتاب الله جل وعلا نعم حسن الله إليكم هذا يقول هل يصح القول أن الكفر الاعتقادي هو الذي يخرج من الملة أما الكفر العملي فلا يخرج لا ليس الكفر محصورا في الاعتقاد الكفر في الاعتقاد وفي العمل الكفر في الاعتقاد وفي العمل الإنسان يكفر وينتقل من الملة بالعقيدة الفاسدة الباطلة وينتقل من الملة ايضا بالأعمال الكفرية الناقلة من الملة والنبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر نعم هذا يقول ما هو حكم من استغاث بالأولياء وهو جاهل أن هذا شرك مع العلم أنه يعيش في بلد يكثر فيه الدعاة للشرك الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى كفر بالله استغاثة بغير الله كفر بالله جل وعلا قد قال الله جل وعلا ومن أظل أي لا أحد أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين والآيات في هذا المعنى كثيرة فالاستغاثة بغير الله صرف للعبادة لغير الله وهذا كفر بالله العظيم كفر بالله العظيم ناقل من ملة الإسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار قال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله فالدعاء والاستغاثة والاستعانة والطلب هذه كلها عبادات لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى ومن استغاث بغير الله تبارك وتعالى أو صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام والواجب أن يعمل الدعاه إلى الله على إقامة الحجة وإبانة السبيل وايضاح الأمر وإذا كان بعض البلدان دعاه الشرك والبدع والضلال كثر ينبغي أن ينشط دعاه الحق لبيان ذلك وايضاحه نعم حسن الله إليكم هذا يقول نأمل من فضيلتكم التوضيح بين او التوضيح للفرق بين الزيارة الشركية و tonnesЗيارة الشركية البدعية والزيارة الشرعية للقبور زيارة القبور التي يفعلها الناس هي على نوعين زيارة مشروعه وزيارة ممنوعة الزيارة المشروعة هي التي يثاب الإنسان على فعلها وقد دلت عليها السنة الصحيحة الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فانها تذكركم الاخره وسألوه عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور ماذا يقولون قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية فالزيارة الشرعية هي التي يقصد بها الزائر أن يتذكر الآخرة أن يتذكر أنه في يوم من الأيام سيدرج في حفرة من هذه الحفر ويدفن مثل ما دفن هؤلاء فيتذكر المصير والمآل والأمر الثاني يزور القبور ليسلم على المقبورين ويدعو لهم ليسلم على المقبورين ويدعو لهم وهو بهذا يفوز بثواب الله جل وعلا لا وأيضا يفوز بالآثار والثمار التي تترتب على هذه الزيارة الشرعية فهذه تسمى زيارة شرعية القسم الثاني من أقسام الزيارة والزيارة الممنوعة غير المشروعة وهي على قسمين إما بدعية أو شركية إما بدعية أو شركية والبدعية هي التي يذهب صاحبها عند القبور ليفعل أمورا من البدع والمحدثات التي لا دليل عليها في القرآن ولا في السنة الذي يفعل أمورا محدثة أمورا مبتدعه عند القبور لا دليل عليها في الكتاب ولا في السنه فهذه الزيارة تسمى بدعيه والزيارة الشركية التي يذهب صاحبها للقبور ليطلبهم من دون الله وليستغيث بهم وليذبح لهم ولينذر لهم وليصرف لهم من العبادات ما ليس ما هو حق لله تبارك وتعالى فهذا الفرق بين الزيارة المسروعة والزيارة الممنوعة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل يا شيخ تأتي إلينا جماعة من بعض الدول يعلموننا القرآن والفاتحة وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم والتسبيح والركوع ويدعوننا للخروج معهم ثلاثة أيام وأربعين يوما أو أربع عشر وعندهم الست صفات واستفدنا منهم كثيرا ولا يفتون ولا يتكلمون بالمذاهب والسياسة وبما يسبب الخلاف السؤال ما هو نصيحتكم المطلوب من المسلم في حياته وأعماله وعباداته وطاعاته وقرباته أن يلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه القويم وصراطه المستقيم وأن يحذر من أي انتماءات وجماعات تجعله ينساق إما قريبا أو بعيدا إلى أمور محدثات يلتزمها ويعتنقها ويتمسك بها ويصعب عليه الفكاك منها ولهذا الأصل في المسلم أن يتجنب الدخول في جماعات أو في أحزاب أو انتماءات أو نحو ذلك ثم تصبح مهيمنة عليه ومسيطره عليه وبعض الجماعات ربما في بداية الأمر لا تدعو الناس إلا إلى بعض الفضائل أو بعض الرغائب ثم إذا تعمق في انتمائه وصلته بالجماعة وصار على طريقتها قابلا ما يأتي عنها ربما أدخلوه في بدع وأعمال شركية ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان وبعض الجماعات التي نشأت في مجتمعات صوفية أو مجتمعات طرقيه أو نشأت على ضلالات بدعيه لا تزال تلك البدعيات والضلالات مهيمنة عليها ومسيطرة عليها في دعوتها وربما أنهم لا يذكرون مثل هذه الأشياء لمن كان في أول الطريق مع الجماعة والذي ننصحه بترك ذلك كله والبعد عنه ولزوم السنة وعبادة الله تبارك وتعالى على هدى وبصيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه حسن الله إليكم هذا سال يقول عندي مريض هل يجوز لي أن أذهب به إلى الساحر وهو يعالج بالقرآن ويقول أنه مسحور ويعطينا بخور نبخر بها البيت فما حكم الذهاب إليه وتصديقه إذا كنت تعلم أنه ساحر فلا يحل لك أن تأتيه والساحر لا يكون إلا كافرا بالله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنه فلا تكفر فالساحر لا يكون ساحرا إلا إذا كان كافرا بالله ولا يمكن أن يكون من أهل السحر إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى وخلع ربقة الدين من العنق فالساحر لا يؤتى، ولا يحل اتيانه ولا تصديقه وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوعيد الشديد والنهي عن ذلك قال اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها السحر وهذا يشمل من أن يباشر الإنسان السحر أو أنه يتعامل مع السحرة بعض السحره بعض السحرة يأتي بالقرآن أو بآيات من القرآن ليمتهن القرآن تقربا إلى الشياطين وربما من يحضر عنده يسمع عنده بعض الآيات. لكنه يأتي بها على وجه الامتهان لها او يكتبها على وجه الامتهان لها مثل يكتب قلوا الله احد ويكتب عن يمينها وعن شمالها اسماء شياطين او صلبان او نحو ذلك متقربا بهذا الصنيع الى الشياطين حتى يعمل السحر عمله فاتيان السحر باطل ومحرم حتى وإن توهمت أن أن أنك حصلت شيئا من الفائدة الدنيوية في الصحة أو في غير ذلك فلا يحل لأن اتيان الساحر هدم للدين اتيان الساحر هدم للدين ولا يحل اتيان الساحر بأي حال نعم أحسن الله إليكم هذا يقول هل يجوز لي أخذ بعض الصور لي وأصدقائي لكي يراها أهلي جزاكم الله خيرا هذه من الأمور التي انتشرت في هذا الزمان وأصبحت شغلا شاغلا لكثير من الحجاج والمعتمرين ليس له هم في الأماكن التي يذهب إليها إلا التقاط الصور التذكارية إلا التقاط الصور التذكارية هنا في المدينة يتنقل في الأماكن لأجل الصور التذكارية ويتعنى للأماكن من أجل التقاط الصور التذكارية وفي مكة وفي ميناء وفي عرفات إلى آخره اهتمامه بالصور التذكارية وهذا التصوير على الصحيح من أقوال أهل العلم وعلى التحقيق من اقوالهم محرم لا يجوز وجاء فيه وعيد في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم يقولون لا يحل هذا التصوير إلا في حدود الضرورة يعني الأمور التي يضطر الإنسان إلى أخذ الصورة لأجلها أما ما سوى ذلك فلا يجوز وإذا كان الإنسان يأخذ لنفسه الصور التذكارية في المسجد وفي الطواف وفي السعي وفي منى وفي عرفات وفي رمي الجمار إلى آخره من أجل أن يريها الناس هذا أصبح ماذا؟ مرآة بالعمل مرأة بالعمل النبي عليه الصلاة والسلام لما حج عندما وصل إلى الميقات قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة هكذا قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة والذي يأخذ الصور التذكارية سيأخذ صور لنفسه في المناسك ويضعها في البوم وكل من زاره يقول انظر عملي وانظر طاعتي وانظر عبادتي وانظرني في المناسك وانظر وانظر رأيت مرة، وربما هذه الصورة تتكرر. رأيت مرة قريب من الجمرات رجل أعطى لصاحبه الكاميرا، وأنا من مسافة بعيدة لكن اراه أعطى لصاحبه الكاميرا وقال خذ لي صورة. الشر له ياخذ له صورة. فرفع يديه. لما بدأ يأخذ الصورة رفع يديه وخلف الجمرات. رفع يديه. وهيئ جسمه وهيئته على صفة الداعي ولما انتهى من اخذ الصورة التذكارية انزل يديه هل هاتان اليدان مدة لله هل هاتان اليدان مدة لله تقربا الى الله لا والله ما مدة لله فالحديث ان الله يستحي من عبده اذا مد اليه يدي ان يردهما صفرا هاتان اليدان ما مدة لله هذه مدة للمراءات حتى يرى الناس يده وهي ممدودة وهو في تلك اللحظة لم يكن داعيا والناس يرونه ويظنون أنه كان قد مدهما داعيا لله فيدخل في الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وهذا أشنع يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولم يفعل الدعاء اصلا. هذه من المصائب التي يجر إليها الجهل وحب النفس وحب المدح وحب الثناء للناس وأنا وأنا هذه عبادات بينك وبين الله لا تصور ولا تأخذ صور تذكارية ولا تأذن لمن يأخذ لك صور تذكارية واجعلها بينك وبين الله تلقاها يوم القيامة هم إذا كنت تريدها في الدنيا وتريدها للدنيا لا يقبلها الله منك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه لأنه سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا العمل الخالص لوجهه سبحانه وتعالى نعم حسن الله إليكم هذا السائل يقول أن أولاده في جامعة من الجامعات ويدرس لهم عقيدة الأشاعرة التي تنكر الأسماء والصفات وقد وضحت لأولادي خطأ هذا التصور وقلت إذا أتى سؤال في الامتحان فقولوا كما قال المؤلف واذكروا الإجابة التي في المقرر فما حكم ذلك هذا أيضا من المصائب والبلاء عندما يعلم الناس عقيدة ليست مستمده من الكتاب والسنة وإنما مستمدة من علم الكلام ومن التصورات والاراء والأشعر رحمه الله تعالى الذي تنسب اليه هذه العقيدة تاب منها في آخر حياته ورجع عنها ومع ذلك يوجد من ينتسب إليه مع انه رحمه الله أعلن توبته ورجوعه عن هذه العقيدة وألف كتبا اعلن فيها رجوعه عن هذه العقيدة والواجب على المسلم أن يحرص مع نفسه ومع أبنائه على تعلم العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأما دراسة العقائد المنحرفة والعقائد الباطلة فهذا فيه خطر على الإنسان والواجب هو أن يتعلم العقيدة الصافية المستمدة من كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم ولا أدري هل الذمة تبرأ عندما يكتب الطالب كما قال المؤلف ويكتب عقيدة محرفة عقيدة باطلة عقيدة لا يدل عليها دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون لك مراجعة في هذا الأمر والله أعلم حسن الله إليكم هذا يقول أنه يطوف هو وقته وهي معه في الطلاف فانتقضت أو انتقض وضوءها فهل يجوز له أن يذهب معها حتى تتوضا أو أنه يبقى إذا كان يخشى عليها من الزحام وإذا كان المكان مزدحم يذهب معها يذهب معها وتتوضى أهو بالنسبة له ما في إشكال يكمل الطواف من حيث وقف أما هي وقد انتقض وضوءها فمن أهل العلم من يرى أنها تعيد الطواف من أوله ويرون أن الطواف مثل الصلاة والمسألة لأهل العلم فيها قولان الله أعلم نعم بالنسبة له هو كما ذكرت لا يلزم ان يعيد الطواف من أوله لأنه لم يحصل ناقض وإنما انقطع الطواف لعذر أو لسبب أما هي فأهل العلم قولان في ذلك منهم من يرى أنها يلزمها أن تعيد الطواف من أوله والله اعلم صلى الله وسلم على رسوله